وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أ ن ه من توليه فانه يضله ويهديه إ ل ى عذاب السعير يا أ ي ه ا الناس إ ن كنتم ولو ك م في ريب من البعث ف إ ن ا خلقناكم من ترب ا ثم من ن ط ف ة ثم من ع ل ق ة ثم من ن ض غ ة م خ ل ق ة وغير م خ ل ق ة لنبين لكم ونقر في أ ر ح م لما نشاء إ ل ى أ ج ل م س م ى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم م ن يوتا ت و م ن ك م من ي ر د إ ل ى أ و ذنب ر و م و د لكي لا ي ع ل م من بعد ع ل م ش ي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 ومجهن الله فما له من مكر ان الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اغتصبوا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم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 فاجتنبوا الرجس من ا ل أ و ث ا ن واجتنبوا قول الزور حنفاء لله و ي ر مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتقطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك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 وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إ ل ا أ ن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم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 ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إ ن الله لعفو غفور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 و إ ن يسلبهم الذباب شيء الا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكه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 يا ايها الذين آ م ن و ا كعوا ُ واسجدوا ُُ واعبدوا ُُ ربكم ََُّْ وافعلوا ََُْ الخير ََْْ لعلكم َََُّْ تفلحون َُُِْ وجاهدوا ََِ في ِ الله َِّ حق ََّ جهاده َِِِ هو ُ اجتبيكم َُْ وما ََ جعل َََ عليكم ََُْْ في ِ الدين ِِّ من ِْ حرج ٍََ م ِ ل ََ أ ابيكم ُِْ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م ٍ